إِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ مِلْكَ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِدٍ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 أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين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 مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكههم وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من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 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قديم يقول اانك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمُ الطَّلِعُونَ فَالطَّلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِنْ كَتَلَ تُرْدِينَ ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين انها ذا له الفوز العظيم لمثلها ذا فليعمل العاملون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 إنك ذلك نجزي المحسنين إن هذا له والبلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين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 إذ جئناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونٌ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لنبث في بطله إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وَهُوَ سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون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 لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلاتذكرون أم لكم سلطان مبين فأتو بكتابكم إن كنتم صادقين